جها جاينا الناصر عين الولا ونصل ونذكره نحمد ربي عليه ونشكره مذكرم الرحمن ابن خير الورى باسم العهد تجدد والله علينا يشهد باسم العهد تجدد والله علينا يشهد الله علينا يختار اسم الله محمد علينا العهد من نبدله يا مع غيره سوا يبقى سيد الملا كعبة في مكة وكعبة كربلاء كثرى صبح مخلد والله علينا يشهد كثرى صبح مخلد والله علينا يشهد بلا عيب ترى بربيته راس خت فينا وتلوح قربته رح شرحنا البايع وللم تحت النايته رقم كل من هونت والله علينا يشه رقم كل من هونت والله علينا يشه حسنا كروح علينا في الثمان لانك الجنه تبه عالمان بمعنى نهجن ولا يا اندفاع حتى فل نعمل والله علينا يشهد حتى فل احمد والله علينا يشهد بدمن عينث والحسن الحصين نور المدشاهي والحق المبين اشافك احنا وذك مسعدين ونردد اسمك حبيبي يا حسين وبتحكم مؤبد والله علينا يشهد بتحكم مؤبد والله علينا يشهد الله علي خير لازم والله احمد الله علي خير من غير العظيم احلم في المستقيم بحبك المجنون من حقايهم ومن حقايهنا بجنوننا متحدنا ما عاد استأكد والله علينا يشهد ما عاد استأكد والله علينا يشهد لمي اهل البيت محب العترة